ulkan ibalatt ekarligi uning qadri ha qadar ulug’ligi ochiq oydın bayan qilinmoqdashu bilan birga rozani imon iixlos bilan faqat Allahmi o’zidan sabab umut qilgan halda tuttish zarurligi takkidlanmoqda bandaing o’tgan oqolgan gunahlarining mafrarat qlinishi Allahning ulug marhamatidur bu marhamatga esa faqat ramazon rozasini tutup bino erishishi mumkin albatta musulmonlar bu haqiqatni yaxshi tushungan holda ramazondan unumli fayda olishga harakat qadarlar ansah lin roziyallohu anhu ani nabiy sollallohu alayhi va sallam qol in fil jannati baban yuqor la hurroyyan yadkhulu minhu soyimun ya marqiyama لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال أين السايمون فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد رواه الشيخان والنسئي سهل رضي الله عنه روايات قرنه ده. نبي صلى الله عليه وسلم جنتinin bir eşiği bulup Rayyand ibn Amla Nur. Kıyamet günü Rozadallar ondan kirurlar. Ulardan başka bir artesi kirmez. Rozadallar hayır da değilur. Ular ondan kirurlar. Kaçan ularinin ahirgisi kirse, o berkidilur. Ondan başka hiç kim kirmez, dediler. İki şeyh, yani İmam-ı Bukhari ve Muslim, va nasa'i rivoyat qilgan ushbu hadisi sharifda oxiratda roza ibodatining fazli boshqa ibodatlardan ko'ra qanchalik ulug' bo'lishi bayon qilib maqta. Qiyomat kuni roza do'stlar jannatga kirishlari uchun alohida rayyon eshik ochilar ekan. O'sha eshikda roza do'stlar qani deb chaqirib yurib, ular jannatga kiritar ekan. Ro'zadonlarning hammalari kirib bo'lganlaridan keyin boshqa hech kim kiritilmay, u eşik bir kitib qo'yilar ekan. Ro'zadonlarda alohida hurmat ko'rsatilib, alohida eşik ochilib, alohida ularni kiritar ekan. Bu hozirgi kunda hamma kirishni xohlaydigan joylarida Ma’lum sababalarga ko’ra baza kiishlarga imtiyoz berib, Allahida eshikikdan kiritirganga o’xshaydi. Qiyamat ko'ni hamma jannatga tezral kirishga urunb turgan bir paytda, rozadalarga imtiyoz berim, Rayyon nomdiy mahsus eshikdan kiritishni eshli bu dunyoda rozdarlardan bo’lu, o’sha eshikdan hurmat budan jannatga kirish baxtiga erishi uchun, أستعيد الحركة القرمى ومسكرة فينا بذرادة إلا همم مزنوء شهر جمعة سنة الخلص أنه ذيفة رضي الله أنه قال قال عمر من يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة قاله ذيفة أنا سمعته يقول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 Rasulullah sallallahu Aleyhi Wasalamning fitni haqidagi hadislarini kim yoddan biladi de? dedi Huzayfa Men uzatning kishening ahlidagi malidagi va qo’shuniidagi fitnasini naas roza va sadaqa yub yuubradi deganlarini eshitganman dedi Men bu haqda sorayatganim yo’ Men dengiz mavjuday, mavjudlanadigan fitna haqida sorayapman, dedi Umar. Uning qarshisida yopilgan eshik bor, dedi u. U ochiladimi yoki sindiriladimi, dedi Umar. Sindirilur, dedi Huzeyfa. Undoq bo'lsa, qiyomat kunigacha yopilmas ekan dedi Umar. Biz nasruqga, undan so'rachi Umar eşik kim eker ligeni biler ekenmi? Dedik. U edi. Huzeyfe, Haa, Ertiden aldın keçesi borusunu biler gendik, Biler idi, Dedi. Ikki şeyh, Yani imam-ı Bukhari Ve muslim Va yana imam-ı Tirmizi Rivayet Kır yerler. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Alhamdulillahi rabbil alameen Ar-rahmani ar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 رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 رابع نومص الله اكبر سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله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 قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ فأنا تُؤْفَكُونَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ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 ولنين وقال الملك اتونني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال نسوة اللات قد قطعنا إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَتْ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدتُّهُ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 فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ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 وَجَاءَ إِخْوَتُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُؤْنِينِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِى فِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ المنزلين.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 فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَل وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وهو أرحم الراحمين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 ذٰلِكَ كَيْنٌ يَسِير قَالَ لَنُرسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِي مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَنَّ نِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُم فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَامُ مَا نَقُولُ وَكِيل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 وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 لَُّ أَذَّنَ مُؤِّنٌ أََةُ وَالعَيرُ إكُمْ للَسَارِقُون قالوا وَأَقُبلَلُوا عَلَيهِمَّا ذاَا تَفقِدُون قالَاوا نَفْقِدُ صُوعَ الْ المَلِكِ وَلِمَنْ جَ أَبِهِ حِملُ بَعير وَأَنَ بِ زَعِيم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 فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كرنال يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَاءُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَفَوْقَ كُلِّ ذي علم عليم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 Qala ma'adha Allahi an na'khuza illa man wajadna matahana indahu inna iza la'zalimoon Allahu akbar Samia Allahu liman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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا عسى الله ان ياتيني بهم هو العليم الحكيم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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة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 اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوْسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونَ قَالَ تَ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ قَالُوا تَ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 وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي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 إن هو إلا ذكر للعالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر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 وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ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 وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام ورحمة الله سبحان ذي الملك والملكوت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 غَيْرِ <ghyr> الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا <ألف> Tilka ayatul kitab walazi unzila ilayka min rabbika alhaqq walakinna akshar annaasi la yu'minun Allahul ladhi rafaa samawati wabigayri amadin thumma istawa ala ala আল্লাহু الذী রফা আস-সামাওয়াতি বিগাইরি আমাদিন থুম্মা ইসতাওয়া আলাল আরশ ওয়া সাখখারাশ-শামসা ওয়াল-ক্বামারা কুমু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 وَفِي الأأَرضِكِ طَّ تَجَابِعاتُ وَجََّاتُم مِن أَْنَابِ وَزَررُ وََخِييل وَنَخِيلُ, ونخيل صٍ وَنُ وَغَيرُصٍ وَانِي يُسقَابِمَا وَاحِد وَنُ وَنَفَضِّلُ بَعْضَهَا على بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 Sawak minkum mam asar alqawla wa جَهَرَ jahar bih wa man huwa mustakhf bin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 وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَأَمَرَّهُمْ فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وََّذِي يُركُُ البَررقَ خَْفَ وَطَمَعَ وَيُشِ أُ السَّحابَث فِ قَا وَيسَِّح الرَّعدُ بِحَمْدِهِ وَمَلَ إِكَةُ مِنْ خِيفَةِ ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من عباده وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا إِنَّكَ بَاسِطُ يَدَكَ ۖ كَفَّيْهِ إِلَى الماء إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ وَأْفَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل من رب السماوات والأرض قل الله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 وَهُوَ الواحد الْقَهَّارُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ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 وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَّأَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد الله أكبر سمع الله لمن حمده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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدينا الصراط المستقيم قَالَ <صراط> الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَرْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضَالِّينَ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا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 ан йусалу ва яхшаун ва яхшаун ربہم ва яхфаун сул хисаб валладина сабару وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ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 وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُطُبَ الدَّارُ والَّذينَ يَم قضونَ عَهدَ اللهَّهِ مِن بَعْدنِي ثَاقِهِ وَيَقَطَرُون وَيَقَقَرونَ مَا أَمَر اللَّهُ بِهِ أَ صَلَ وَيُفسِدُ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اللَّهُ يَدُ سُطْرِ رِزْقِ لِمَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَدِيرُ وَفَرِحُوا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ Qul inna allaha yudillu man yashāu wa yahdi ilayhi man anāb. Al-lazīna āmanu wa tātmānnu qlūbuhum لِيَكْرِنَ اللَّهِ طَمَئِنَّ الْقُلُوبَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى, لهم. طوبى لهم وحسن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 السلام عليكم ورحمه الله <سلام> عليكم ورحمة الله سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزه والعظمه والقدره والكبرياء والجبروت <سنع> سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح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 Iyaka na'budu wa iyaka nasta'iin Ihdina s-sirata al-mustakim Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Walawad كَذٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّتٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا, عليهم الذي أوحينا إِلَيْكَ لِتُزَكِّيَهُمْ وَلِيُذَكِّرُوا أُولِي الْأَلْبَابِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا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 أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصَيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن أَوْ تُحَلّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَأَمْلَأُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ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 وعمالهم مِنَ الله من وقه الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر Allahum Akbar Allahum Akbar Allahum Akbar Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm al Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim walad مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا Dilka alukuban levin attaqo wa alukubal kafirin al-naar wal-lazina atayna humul kitab yafrachun bima unzila ilayk wa وَاِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أن اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ أَنَابَ أَوْ كَذَلِكَ نَزَّلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم إِنَّكَ بعدما جاءك من, لك من الله لك من الله هو ولي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 لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فإإَّا نُرِيًا إن كَبَعَبَ الذيينَ عدُهُم أَونةَ وَسََّ كَ فَإِ مَا فَإِن مَالَكَبَلَغُو اولم يروا اننا ناتي الارض انقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه والله يحكم لا معقب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 Assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum wa rahmatullah Allahuma akbar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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لامرا كتاب أنزلناه إليك لتخرجا نَاسٍ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ عَزِيزٍ حَمِيدِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي, وما في الأرض وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْهُونَهَا عِوَجًا Aulaiqa fi dhalal baid Oma arsalna min rasooli illa bilisani qawmihi liyubayyin lahaum Fayudillu allahu man يَشَاءُ wa yahdi man وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ الله ИН ФИ ЗАЛИКА ЛА АЯТ ЛИКЛ ЛИ СОБАР ШАКУР ВА ИЗ ҚАЛА МУСА ЛИ ҚАУМИЗ КУРУН ЯМАТА ЛЛАҲИ АЛАЙКУМ ИЗ АНЖАКУМ МИН АЛИ ФИР АУМ ИЗ ف رُععونَ يَسُونَ كُسُأَ العذَابِ وَيُذَب بِحُون وَيُذَب بِحونَ أَبن وَفِي ذَِكُمْ بَلَاءُ مِ الرَِّكُم عَظِييد وَإِذْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ, وإذ ربكم لئِ شَكَرْتُم ل أَزيدًاَّكُمْ وَل إِن كَفَرَةُم إِ عَذَابِيلَ أَكَلَّمَ مُوسَىٰ إِن تَفْرُؤَنَّتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ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 Jاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا وَإِ لَ في شَك مِن تَدعونَ نلَهِ مُرد الله وَك سَمع اللهَّ لِمَن شَمِد الله وَك Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alameen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 لَنِي قَالَتْ رُسُلُهُمْ مَا فِي اللَّهِ شَكٌّ فَأَقِرَّتِ يادعوكم ليؤفر لكم من ذنوبكم ما يؤخركم الى اجل مسمى قالوا ان انتم من mithluna turiduna an tasudduna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fatuna fatuna bi sutanin nubin قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا لَنَا نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنَّحْنُ إن إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ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 وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وقال الذين كفروا لرسلهم لرسل لنخرجنكم من أرضنا وَقَالََّذينَكَ وقال فَرُولِ رُسُلِهِمْ لَ نُخْرِرجََّكُمْ مِنْ أَرضنََا أَوْلَ تَعودٌَُّ فِي مَِّتنَا وَأَوْثَأَوحاءِ لَهِم رَبُّهُم لَنُهلِكَ النَّ الظَّالِمِيين وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَخَافَ وَعِيدِ أَقَامُوا وَقَدْ خَافُوا واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمُمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عذاب غليظ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 سبحان الحنان المنان سبحان الملك الديان المعروف بالإحسان والموصوف بالغفران مرحبا مرحبا يا شهر رمضان مرحبا مرحبا يا شهر التراويه والتسابيح وختم القرآن هذا شهر أوله رحمة وأوسته مغفرة وآخره عتق من النيران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 قالوا لَ هَدَانَ اللَّ لَهدَنَاكُمْ سَواءُ عَلَنَا أَجَزِعَنَا أَمْ صَدَر النَّ مَا لَنَا مِ م حص وَقَالَ الشَّيقانُ لََّا قُضَأَمْرُ إِ اللهَّه وَعدَكُمْ وَعدْدَ الحَِّ وَعََدتُكُم فَأَخْلَفْتكُم.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 وَلِين وَقُدَخِلَ الذينَ آممَنُوا وَعمِلُ الص الصَّالِحَاتِ جََّات تَجرِي مِ تَ تحتِْهَأَنْهَار خَالدينَ فيِيهَا بِإِذْمِ رَِّهِب تتحَةُ فيِيهَا سَلَ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 وَيَدۡرِي ٱللَّهُ ٱلۡأَمۡثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ نَجَتۡتَ مِن فَوْقِ ٱلۡأَرۡضِ مَا لَهَا مِن قرار يُحْسِنُ بِيُدُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ الله ما يشاء أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ آلِهَةً لَّيَضِلُّوَنَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرُكُمْ إِلَّا النَّارُ ﴿16﴾ وَلِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ﴿17﴾ وَيُوم فِقومُومَِّا رَرزَقُناَاهُم صِ الرَّ وَعَانِيتَم مِم قَبلَل أََأتِ يَ يَومُ الل بَيْرُ فِيهِ وَلَا خلِلَ اللهَّهُ الذي خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَرضَوَأَن زَلَلَكُم مِنَ السَّمائِمَا اللَّهُ الذي خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَرضَ وَأَن زَلَ مِنَ السَّمائِمَا أَنْ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَاتِزقَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لتجري في البحر, الفلك لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إن الإنسان لظلوم كفار الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 وَمَن ع صَاني فَإِنكَ غَفُور الرَّحيِيم رَبنَ إي أَسكَنتُ مِذُ اللََّةِ بِوادٍ غَيْرِذِي زَرَّنَّ عِندَ بَيتِكَمُحَرَّ مِ رَبنَا لُقمُ الصَّلَ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 ضالين. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتُكَ وَتَكَوَّنَ تَحْتَ الرُّسُلِ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 وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قِطْرَانٍ وَتَشَاوَجُ وُجُوهِهِمْ نَارٌ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الحنان المنان سبحان الملك الديان المعروف بالإحسان والموسوف بالغفران مرحبا مرحبا يا شهر رمضان مرحبا مرحبا يا شهر التراويح والتسابيح وختم القران هذا شهر اوله رحمه واوسته مغفره واخره عتق من النار لا اله الا الله نستغفر الله نسالك الجنه ونعوذ بك من النار وترنماز الله اكبر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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين القارع ما القارع وما ادراك ما القارع يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وأما من خفت موازينه فأمه وَمَا وما أدراك ما هي نار حامية الله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 الله أكبر Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ. Субҳаналлоҳ, биҳамд. Субҳаналлоҳ. Ла илаҳа иллаллоҳ Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana teqobbel minna innaka enta s-sami'u al-alim wa tub aleyna innaka enta t-tavwaburrahim. Allahumma a'innna ala zikrika wa shukrika wa husna ibadetik. Allah Ta'Allah ibadetlerimizin dargahindahusini kabul eyle tutgan ruzalarımızna, okugan taravih namazlarımızna. Allah qabul eyle hata kamçiliklerine, nukhsallarini uzin afqil. Allah Ta'Allah cemaatimizdagi bemarlarimizge şifa ber. Hojatlarimizni rovo qil, ishkillarimizni oson qil. Alloh taolo hammalarimizga o'zini rozi qiladigan hayoti toyibani nasib aylah. Alloh taolo masjiddagi xizmat qilib turgan azizlarimizni ajri saoblarini ko'paytirib, qoridomlalarimizni allah hifz darini bundan ham o'tkir, xofizalarimizni bundan ham baqvat gan qur'ollaarni hammamiz uchun manfaatli bo'lishligini unga amal qilishligiimizni Allah o'ziy muvaffa qilgan ati Allah tuqordomlalarimizni hefzi himoyangda asrab kalomingga xodim bo'lib nurini tarati yurishdilarni Allah muvaffaq qil Allah yurtni tinch omon qil halqimizni Allah Allah o'ziyni rozi qiladigon halalqlardan bo'lishligini nasib ayla yurtdagi xayr barkanani. bolayotgan yaxshiliklarni Alloh taolo bar doimligina o'zing ta'minla. Bizlarni esa o'zingga shukr keltiradigan ne'matlaringni haqqini ado qiladigan bandalaringdan bo'lishdigimizga muvaffaq qila. Ta Alloh taolo hammalarimizni dunyo va oxirat saodatiga o'zing musharraf qil. Jamoatimizni bosqin qadamlariga ajr hasanoat yoz. Hammalarimizni o'zingga ro'baro bo'lganda yuzlarimizni yoriq bo'lishligini muvaffaq qila. гуноҳларимиз нимағфират қил, ўзиндан ўзгага муҳтож қилма. Роббана атина фид-дунёя хасанатан ва фил-ахироти хасанатан вақина азабан-нар. Роббана заламна анфусана ва ин лам тағфир лана ва тарҳамна ла накунана минал-хосирин. ва саллаллоҳу ала саййидина ва хабибина муҳаммад ва ала алиҳи ва асҳобиҳи ажмаин